الحمد لله الحمد لله فالق الإصباح سائق السحاب الثقال بهبوب الرياح سبحانه وبحمده له الحمد والتسبيح في موج البحار وذر الرمال وفي خفق الجناح سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مقاليد السماوات والأرض بيده وهو المهيمن في الأكوان يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فلله الأمر من قبل ومن بعد وله الملك والعز والسلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا قابض لما بسط ولا باتط لما قبض اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك نحمد الله تعالى أبلغ الحمد على نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه سبحانه وبحمده تتابع بره واتصل خيره وعظم رفده وتواصل إحسانه وصدق وعده وبر قسمه وعمت فواضله وتمت كلماته والحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمه وعلما وأرخى تره عفو منه وحلما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه اعرف الخلق بربه وأخشاه صلى الله وسلم عليه صلاه وسلاما دائما أبدا وبارك عليه مزيدا سرمدا وصلى الله وسلم وبارك على الآل الأطهار والصحب الأخيار ومن سار على نهجهم واختفى أما بعد أيها المؤمنون فإن تقوى الله تعالى خير عياد وآمن مهرب وألجأ ملاذ من اتقى الله وقاه ومن راعى حرماته رعاه وحماه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم قد خاب الرجاء إلا فيك وانقطع الأمل إلا إليك نبرأ من الثقة إلا بك ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك ومن الذل إلا إليك ومن الطلب إلا منك اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها, وتلم بها شعتنا وترد بها غائبنا وتغنينا بها عما سواك ايها المسلمون انكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد خرجتم ترجون ما عند الله وتاملون رزقه وغناه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون العباده والشكر بهما تحصل النعم وتقر وبكفرها تزول وتفر وإن الله تعالى رحيم بخلقه لطيف بعباده وهو سبحانه القادر وهو القاهر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز له الحكم في المنع والعطاء وله الحكمة في البأتاء والضراء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز سبب الرزق والبركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والبركه شيء زائد عن العطاء فإن الناس اليوم قد فتح عليهم من العطاء والوجد ما لم يفتح عليهم من قبل ولكن كثيرا منهم يشكون القلة والضيق والنقص والحاجة تطور الطب والدواء وازدادت الأمراض والأدواء واجتاحت الأوبئة الأرض والأجواء تزايدت القوة وكثرت الأنظمة والقوانين والمنظمات والهيئات ولا زال العالم يشكي تزايد الحروب وسبك الدماء وكثرة النزاعات والخصومات وما ذاك إلا لقلة البركة والبعد عن هدي الله وفراطه المستقيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله لا شك أن المعاصي والذنوب سبب للبلايا والقروب وضيق الأرزاق ومحق البركات وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول الذنوب الجالبة للفقر ونزول الأوبئة وامتناع المطر والماحقة للبركة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعود بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشافهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المأونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء.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 ما يقوم بالقلب من الخروج عن طاعة الله والتمرد على أمره ونهيه وعدم القبول والرضا بما جاء في شرعه وهذا ينافي حقيقة العبودية التي خلق الله لاجلها الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهل العبودية إلا كمال الذل وتمام الطاعة مع كمال المحبة أيها المسلمون ومن رحمه الله تعالى بخلقه أن يبتليهم ليتذكروا ويلجئهم ليرجعوا ويحققوا مقام العبودية ويظهروا الافتقار إليه والتذلل بين يديه والاستسلام له ودعاءه ورجاءه والرغبة فيما عنده لذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين وعباد الله المؤمنين تحقيق هذه المقامات والتوسل بها إلى رب الأرض والسماوات فكل لله عبدا بكل معاني العبودية كما أنه لك رب بكل معاني الربوبية فبهذا تستجدى من الله الرحمات لقد كان الاستسقاء حدثا عظيما يتهيأ له الناس وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما للخروج بهم إلى المصلى وسار السلف الكرام إلى عهد قريب على تقديم القربات من الصيام والصدقات فضلا عن التحلل من المظالم وإشهار التوبة والاستغفار ثم يخرجون جميعا بصبيانهم وعامتهم وبهائمهم ومواشيهم يخرج الناس إلى المصلى متذللين متخشعين باكين وربما حفاة أو ماشين يلهجون بالاستغفار ويجأرون بالدعاء بادية عليهم آتار الذل والانكسار ودلائل الافتقار لله الواحد القهار فيرفعون أيديهم لمن بيده العطاء وعنده كشف البلوى فلا ينزلونها إلا وقد أغاثهم رب الأرض والسماء وذلك لما قام في قلوبهم من صدق اللجا إلى الله والتوبة إليه وفي كتب التاريخ والسير مواقف وعبر تحكي حال القوم وتصور استثقاهم وسرعة إجابة ربهم أيها المسلمون إن خزائن الله تعالى ملأ وهو الجواد الكريم وباب التوبة مفتوح والله هو الغفور الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يدعو إلى دار السلام وليس بينكم وبين الإجابة إلا صدق السؤال وصلاح الحال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقد قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فاكثروا من الاستغفار ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وحافظوا على صلواتكم وأدوا زكاة أموالكم وطيبوا مكاتبكم وتحللوا من المظالم ثم صلوا وسلموا على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم ارفعوا اكفكم لله ضارعين ولفضله راجين ولخيره مؤملين وله مستغفرين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا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 انت الغني ونحن فقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا طبقا مجللا سحا عاما دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اسقي عبادك وبهائمك واحي بلدك الميت اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا اليك اللهم انبث لنا الزرع وادر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا آيسين ولا تهلكنا بالسنين واغفر لنا أجمعين واكشف ما بالمسلمين من بلاء يا رب العالمين اللهم اسقنا سقيا واسعة وادعة عامة نافعة غير ضارة تعم بها حاضرنا وبادينا وتزيد بها في رزقنا وشكرنا اللهم اجعله رزق إيمان